கோக்க voilà وَأَنصُرْ كَيْلَ وَمِيزَانًا بِالْقِسْطِ تَرَى كُلُّ نَفْسٍ إِلَىٰ وَصَّاهَا وَإِذَا وَفِيَ الْأَرْضِ دَلَالَائِنِ أُنْفُ وَلِكُم مَّوْعِدُكُمْ بِيَدِ اللَّهِ كُتِبَ وأنها وانا فتب تفيو صبول ففف انقويكم